ان في ذلك لا ايه لكم ان كنتم مؤمنين فلما تصل قالوا تبل جنود قال ان الله مبتليكم بنهر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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كفيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا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 ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله دون فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحج القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 كَ أَصْحابُ النَّارِهُم فِيهَا خَالدُونأَلَمْ تَرَرائِلَ الذي حَ جَئِبَ رَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَهُ اللَّهُمُلْك إذ قَالَ إبَ رهِي مُرَبَّ الذي يُحْد وَيُميد وَلَ أَنَ أُحْمِ وَأميد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 قال اولم تؤمن قال بلى ولكن لي يقين قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن ُمَّدَرُوه يَأتينَكَ سَعي وَلَم أَ اللهَّ عَزيزٌ حَكِي <تصفيق> مَثَلُ الَّذينَ يُ فِقُونَ أَمولَهُم فِي سَبِييل اللهَّهِ كَمَتَ لِحَبَّةٍ أَم بَتَتْ سَبَع سنابل كَمَثَالِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذا ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم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 وَمَثَلَُّينَ يُم فِقُونَ أَموَالَهُ مُ بَتِرَ أَمَ بضاتِ اللهِ وَتَسْبتَم مِنْ أَمفُسِهِم كَمَتَ لِجََّ كَمَثَلِ جََّةٍ بِرَبَوَةٍ أَصابَهَا وَابِلُون فَآتَتْ قُكُ هَا بضِعفَيْنِ فَإِللَمْ يُصِبهَا وَابِلُون فَقَلْ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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ زُجِّيَّةٌ ضَعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ